لا اله الا الله القران, القرآن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل لمن الارض ومن فيها بالحق وإنهم لكاذبون ما اتخذ الله من ولد ما الله من ولد وما كان أنه أعلم بما يصير Kiitos kun katsoit! ذكرى وقعت وقعت منهم تضحكون إني جزئتهم اليوم بما صدروا إني جزئتهم اليوم بما فَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِلْمٌ دَوَابِّهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ وَقُلْ رَبِّ افِرِّ وَارْحَمْ وَقُلْ رَبِّ افِرِّ وَارْحَمْ